بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع انا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد من كتاب أعلام السنة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة وقفنا في الحديث في المرة السابقة عند السؤال السادس والثلاثين وهو ما هو الإيمان ما هو الإيمان قال في الجواب قال الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ويذير بالطاعة وينقص بالمعصية ويتخاضل أهله فيه هذا هو الجواب المختصر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا السؤال ما هو الإيمان فاجاب إجابة مختصرة لكنها في الحقيقة جامعة لمعنى الإيمان وهذا الجواب في إجابته أو هذا السؤال في إجابته ذكر جملة من المسائل ولذلك سيأتي عليها أسئلة بعد ذلك تفصل هذا الاجمال تفصل هذا الإجمال وهذه المسائل هي أنه قال الإيمان قول وعمل الإيمان قول وعمل هذه مسألة ومسألة أخرى وهي أنه يزيد بالطاع وينقص بالمعصية وهذه مسألة أخرى ومسألة ثالثة وهي ويتفاضل أهله فيه فهذا الجواب مشتمل على مسائل كثيرة في مسألة الإيمان ومعنى الإيمان وما يتعلق به ولذلك قال بعده ما الدليل على كونه قولا وعملا يعني ما الدليل على كون الإيمان قولا وعملا وذكر سؤالا اخر بعده ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ثم ذكر سؤالا اخر ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه فهذا السؤال الثالث والثلاثين مشتمل على إجابة مجمل فيها تفصيل أو شيء من التفصيل في الأسئلة والأجوبة التي بعده في الأسئلة والأجوبة التي بعده ولذلك قال ما هو الإيمان ثم قال ما الدليل على كونه قولا وعمل قولا وعمل لأنه ذكر في الجواب أنه قول وعمل وذكر في الجواب أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقال في سؤال آخر ما الدليل على زيادته أو على أن الإيمان يزيد وينقص أو على زيادة الإيمان ونقصانه ثم قال في الإجابة أيضا في السؤال السادسة الثلاثين ويتفاضل أهله فيه فجاء بعد ذلك بسؤال أيضا يتعلق بما ذكره في هذه الإجابة وهو ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه لذلك سنقرأ جواب المصنف ثم نفصل بعد ذلك تفصيلا آخر على هذا التفصيل أو على هذا الجواب قال ما هو الإيمان قال الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة لذلك يجب حفظ هذا التعريف هذا هو تعريف الإيمان عند السنة وإلا أهل البدعة عندهم الإيمان ليس كذلك تعريفه وأهل البدعة ستجد خللا في هذا التعريف عندهم أو في هذا المعنى الذي عرفه للسنة عندهم كما سيأتي إن شاء الله في أثناء الحديث مما يبين لك المقصود بهذا وهو قولنا أنهم في تعريفهم للإيمان وفي اعتقادهم لمعنى الإيمان يخالفون أهل السنة يخالفون أهل السنة فقال في الجواب الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفرض الأهلو في هذه المسائل سنجعلها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. لكن هذه الليلة نتكلم عن أن الإيمان قول وعمل. أن الإيمان قول وعمل. ولذلك سنقف مع السؤال السادس والثلاثين والسؤال السابع والثلاثين. قال في السؤال السابع والثلاثين ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ لأنه أجاب في الإجابة السابقة قال الإيمان قول وعمل. قال في الجواب قال قال الله تعالى يعني هذه ادله كون الإيمان قولا وعملا قال قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقال تعالى فامنوا بالله ورسوله هذه الآيات تدل على تضمن الإيمان لعمل قلبي لعمل قلبي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم عمل قلبي وقال تعالى فامنوا بالله ورسوله تصديق مستلزم للانقياد تصديق فآمنوا بالإيمان كما سياتي تفصيله إن شاء الله وقال وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين الا بهما وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع الا بتواطؤهما الشهادتين لا ينفع الانسان النطق بهما الا اذا تواطا النطق معه نطق قلبي وعمل قلبي كما كمساء التفصيل إن شاء الله وقال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم وما كان الله ليضيع إيمانك هذا يرمز به إلى مسائل مهمة في الإيمان وإن كان الكلام مجمل قال وقال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم والايه نزلت في شأن الصلاة فسمى الله عز وجل الصلاة ايمانا فيقصد بهذه الآية في الجواب الدليل على أن الإيمان فيه عمل وهو الصلاة أي نعم قال يعني صلاتهم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة قال سمى الصلاة كلها ايمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. يعني الصلاة سماها الله تعالى إيمان لأن الصلاة بالفعل يجتمع فيها قول قلب وقول لسان وعمل قلب وعمل لسان يجتمع فيها معنى الإيمان كما هو في تعريف أهل السنة والجماعة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هل وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء القمص وغيرها من الإيمان وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال من الإيمان يعني يقصد يقول جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذه الأعمال من الإيمان إذن الإيمان فيه جزء هو العمل ولذلك الإيمان قول و عمل فسات بتفصيل كيف وكيف عمل فيقصد هنا ان الاعمال داخله في مسمى الايمان الاعمال داخلة في مسمى الايمان الجهاد عمل في الاسلام داخل في مسمى الجهاد داخل في مسمى الجهاد هياتي فصل سنذكره ان شاء الله تعالى في ذلك ان الاعمال كلها داخله في مسمى الايمان وقيام ليله القدر وصيام رمضان كل ذلك كما قال من قام ليلة القدر ايمانا ومن صام رمضان ايمانا وهكذا قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة المجملة سنفصلها ان شاء الله تعالى أراد منها المصنف بيان أن الإيمان قول وعمل والأدلة على ذلك كما ذكر وإن كانت هذه الأدلة ربما بعض إخواننا لاختصار الكلام في شرحها ربما لا يستوعب المعنى فلذلك مفصل هذا المعنى أيضا من كلام الشيخ حافظ حكم رحمه الله نأخذه من معارج القبول باختصار قال اعلم وثخن الله وإياه والمسلمين بأن الدين الذي بعث الله به رسوله وانزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه لأهل سمواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب يرغب عنه إلا من سفه نفسه ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه هو قول وعمل الدين الذي أراده الله عز وجل منا هو عبارة عن قول وعمل قول وعمل أي قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح هذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام الإسلام او الإيمان قول وعمل واحدة واحدة كده نمشي معنا قول وعمل أما القلب، فقول القلب وقول أليس؟ قول القلب هو تصديق القلب وإيقانه أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. فهذا قول القلب. القلب ينطق بذلك، ومعنى ينطق يعني يصدق من غير شك ويؤخ من غير شك أن الله واحد لا شريك له. وهذا قد نقدهم المشركون اليس كذلك المشركون لا ياتون بعمل القلب كما هو الإيمان الصحيح كما ذكرنا الايمان الصحيح قول القلب التصديق الجازم بغير شك ان الله واحد لا شريك المشرك او المرتاد والعياذ بالله ليس عنده قول القلب أو عند قول القلب فيه ارتياح نحو ذلك ولا ولذلك قول القلب هو تصديق القلب وإيقان كما قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتخل الذي جاء بالصدق وصدق به صدق بأمن الله عز وجل وتوحيده وأن الله واحد لا شريك من غير ولا شك وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب أي صدقوا ثم لم يشوقوا امنوا وهو تصديق القلب وإيقامه من غير شك فهذا هو الإيمان أو هذا هو أسب قول, قول القلب هذا هو قول القلب وفي حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شئ في قلبه من الخير يعني الإيمان نعم. قال وقال تعالى في المرتدين الشاكين يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم ليس في قلوبهم عمل عمل ليس في قلوبهم قول القلب القلب ما قال ما قال ما صدق هذا القلب بأن الله واحد لا شريك له ولذلك عبدوا مع الله آلهة أخرى وقال الله تعالى في المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكارب المنافقون جاءوا قالوا قول اللسان وعمل اللسان ولا قالوا قول اللسان فقط دون أسد قالوا قول اللسان ولم يقولوا قول القلب أم أنهم قالوا قول اللسان وقول القلب قالوا قول اللسان فقط المنافقون جاءوا وقالوا الإيمان باللسان فقط ما نطقت قلوبهم بالإيمان ما نطق نطق قلوبهم ما أتوا بقول القلب تصديق عند المنافق وإقال أن الله واحد لا شريك له هذا منفي وإن كان المنافق قد أتى بماذا بقول اللسان نعم وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين إحنا بنفصل معنى الإيمان وحاول يعني إنك تحفظ هذه العبارة الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يبقى أربع أشياء أو خمس أشياء. تقسيم على أربعة أو خمس؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هذه مثلا قلنا لو أُنا خمس. لو أُنا على أربعة بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل القلب واللسان والجوارح وآسف وعمل اللسان والجوارح وعمل اللسان والجوارح فأما قول اللسان يبقى يلزم لإثبات الإيمان قول قلب هو التصديق من غير شك وقول لسان انه ينطق الشهادتين ينطق لا يصلح انه يقول أنا مؤمن من غير ما ينطق الشهادتين إلا في أحوال إلا في أحوال كأن يقصد بأنا مؤمن الإسلام كأن يقصد بأن مؤمن الإسلام يعني لو قال إنسان آمنت يقصد الإسلام ولا توجد قرية تقول بأنه لا يقصد الإسلام ونحو ذلك قبل منه هذا كإسلام لكن لا بد من النطق بالشهادتين لإثبات الإيمان أي ما. فقول اللسان لا بد من أن ينطق ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هذا قول اللسان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أين عم؟ أما عمل القلب نحن عندنا قول القلب وقول اللسان وعمل القلب واما عمل القلب ها؟ القلب يعمل ب قلب صدق خلاص اللي هو اللي هو قول القلب صدق خلاص قال القلب وصدق القلب مطلوب منه ماذا يعمل نفس الكلام اللسان اللسان قال الشهادتين مطلوب منه كذلك يعمل يبقى قول... يبقى عمل القلب يعمل اعمال قلبيه مثل النية الصالحه والمحبه والخوف والرجاء والتوكل والانابه والخشوع والرهب والخ... وهذا كل هذه اعمال قلبيه تدل على الايمان يبقى القول يبقى عمل القلب ان الخوف لا يكون إلا من الله السؤال والدعاء والرجوع والانابه والخشيه وغير ذلك من اعمال القلوب التوكل والرجاء كل هذا لا يصرف الا لله عز وجل واما عمل القلب فكما ذكرنا فهو الاخلاص والمحبه والنيه والانقياد والاقبال والتوكل وغير ذلك كما قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيه وانما لكل امرئ ما نوى وهذه الاعمال كلها اعمال القلب هي من الايمان يبقى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح وعمل اللسان والجوارح طب اعمال اللسان اعظمها طبعا النوب يذكر الله تعالى ويقرا القران يقرأ القرآن واتلاوة القرآن وسائل الأذكار والتسبيح والدعوه إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان ونحو ذلك والجوارح كذلك الجوارح تسجد لله سبحانه وتعالى وتركع وتتصدق وتنظر للخير وتمتنع عن الشر وكل الذي عمل جوارح تجاهد في سبيل الله وغير ذلك إلنا الإيمان مشتمل على هذه الأمور. قول للقلب وعمل للقلب وقول لللسان وعمل لللسان والجوارح هذا هو الإيمان عند أهل السنة ولذلك فإن هذه الأمور إذا حققت تحقيقا بالغا عرفت ما يراد بها معرفة تم وفهمت فهما واضحا ثم أمعنت النظر في أبضادها ونواقدها يعني انظر في أبضاد هذا ونواقد تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة أنواع لو أنك فهمت معنى الإيمان أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ستجد أن أنواع الكفر التي عرفت في البشرية لا تخرج عنه أربعة أنواع كيف ذلك أولها كفر الجهل والتكذيب كفر الجهل والتكذيب وكفر الجحود وكفر العناد والاستكبار وكفر النفاق كيف ذلك أو كيف نفهم أن مقتضى هذا التعريف يدل على أن الكفر المعروفة في الدنيا أو الذي وجد في الدنيا لا يخرج عن هذه الأربعة: كفر الجهل والتكذيب هذا ككفر المشركين من أهل مكه فكان كفرهم كفر جهل وتكذيب. كفر الجحود ككفر اليهود الذين علموا الحق وانكروه وجحروه. كفر العناد والاستكبار ككفر إبليس. الذي يعلم الحق ويوقن به لكنه استكبر على أمر الله عز وجل على الإيمان بما أمر الله عز وجل كفر النفاق ككفر ابن سلول ومن على شكلته ولذلك فأحدها يخرج من الملة بالكلية الواحد من الأربعة دي يخرج من المله يعني من اتصف بنوع من هذه الانواع الاربعه فهو خارج من مله الاسلام نعم وان اجتمعت في شخص ولا بالله الاربعه فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله لانها اما ان تنتفي هذه الامور كلها وهي قول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح او ينتفي بعضهم مشكله لو الكلام مش واضح الاخوة يرفعوا ديهم وكلمهم اما ان تنتفي هذه الامور كلها او ينتفي بعضه يعني ممكن يكون انسان تنتفي من عنده كل هذه الامور قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجواح وممكن انسان تنتفي عنده بعض هذه الامور وتبقى عنده بعضه كيف هذا قال فان انتفى كلها. وليه ذو الله اجتمع انواع الكفر الا نوع واحد ما هو احنا قلنا اربع انواع الكفر اربع انواع لو اجتمعت كلها يعني واحد انتفت عنه كلها ها؟ تحقق فيه كل انواع الكفر الا واحد من الاربعه ها؟ انتوا فاكرين الاربعه ايه؟ طيب حد يقولوا كفر, كفر, كفر, كفر, كفر, كفر جهل وتكذير كفر جهل كفر ماشي كفر جهل كفر جحود كفر عناد واستكبار كفر نفاق طيب لما واحد تنتفي كل معاني الإيمان عنده يعني لجاء بقول قلب ولا قول لسان ولا عمل قلب ولا عمل لسان وجوارح هتجتمع في كل نوع الكفر إلا من وحد اللي هو, اللي هو كفر النفاق اللي هو كفر النفاق لماذا لإنه اللي هو نطق بالسان والمنافق ده المنافق نطق بالسان و ب بقول اللسان يبقى أي واحد من أنواع الكفر الأخرى ممكن يجتمع في كل الحاجات دي الله إلا المنافق يعني الذي كفر كفرا كفر جهل وتكذيب ممكن يكون ما قول لسان ولا قول اللطلب ولا عنده عمل لسان ولا عمل, وجو عمل لسان وجوه لكن المنافق عنده وحدة اللي هي قول اللسان قول اللسان أنتوا صحين أو لا أنا شايف بعض الإخوة كده ها ده مسألة مهمة خالص دي قال فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون منهم ختم الله على قلوبهم وعلى سنبيلهم وعلى أرصارهم غشار ولهم عذاب عظيم وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، ده أي نوع من الكفر ولا والغدر؟ إن انتفى تصديق القلب واحد لم يأتي بقول القلب، مش مع عدم العلم بالحق وجاهل، ولا الله هذا كفر الجهل والتكذيب، زي كفر أبو جهل والغدر. أي نعم قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل وإن كتم الحق هذه نوع آخر وإن كتم الحق مع العلم بصدقه هذا كفر الجحود والكتمان والعياذ بالله قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا فلعنه الله على الكفر وهذا دخل فيه كذلك اليهود لأنهم فعلوا لي. طيب وإن انتفى عمل القلب اللي بالك مش قول عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة آه تاني وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان واحد ما عندوش أي عمل قلبية الحقيقة مقتضى ذلك ما معندوش كمان ايه قول قلب اصلا القلب ما صدقش اصلا ولذلك القلب لم يعمل لكن عنده اعمال ظاهرة وجوارح اه ده كفر النفاق ولا بالله قال الله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين لأنهم ما جاءوا بقول القلب ولا بعمل القلب وإن كانوا قد جاءوا بقول اللسان وعمل ربما كذلك اللسان والجوارح المنافق ربما يأتي بقول اللسان وعمل اللسان والجوارح ممكن يقف يصلي ويذكر الله تعالى. مش ده قول اللسانه وعمل اللسان وجوارح قال وإن عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان ها كفر العناد والاستكبار كفر إبليس والعجل وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح رفض السجود وعمل القلب رفض الايه الانقياد لله سبحانه وتعالى ولامره نعم مع المعرفه بالقلب قال رب انظر قال رب انظر قال رب انظرني الى يومي فكان يعرف ان الله ربا فعنده معرفه لكنه ولا عنده عمل قلب ولا عنده عمل جوارح ولذلك وإن كان قد اعترف بلسانه لكن هذا لا ينفع وهذا لم ينفعه يبقى الذي يعترف بلسانه ويقول أنه, أنه يعترف أن الله هو الرب والإله لكنه لا ينقار لأحكام الله ولا يعترف بهذه الأحكام ويستكبر على هذه الأحكام فهذا كفره ككفر إبليس والعياذ بالله هو كفر العناد والاستقر قال ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعون أمثال حيير من أخطر وقعب بن الاشرف وغيرهم وكفر من ترك الصلاة عنادا من ايضا أيضا يدخل في هذا النوع أينا. إذن فهذه الـ الـ الـ الأنواع الكفر هذه كلها انما خرجت تسميتها وتوصيفها بناء على تعريف أهل السنة ليه؟ الإيمان أن الإيمان قول وعمل وأنه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح يبقى يختل أي واحد في هذه الأمور الاربعه يختل الإيمان يختل الإيمان وينظف الأول فإن أتى بقول اللسان ولم يأتي بعمل القلب وقول القلب فهذا منافق ولا ان الله إن أتى بقول القلب وهو التصديق لكنه لم يأتي بعمل القلب ولا عمل الجوارح واللسان فهذا كفر عناد واستكبار كما فعل إبليس وهكذا فكل ناقد في هذه الأركان ينقض الإمام من جهه اذن فالايمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح تحفظ باذن الله تعالى ومحال ان ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال الظاهره مع ثبوت عمل القلب لو في انسان عنده عمل قلبي محال انه يكون مع... لا يكون عنده قياد جوارح إنسان عنده عمل قلبي عنده خشوع وخضوع و... وعنده توكل وإنابة وكذا وكذا فهل هذا الإنسان نتصور أنه يكون... لا يكون عنده عمل جوارح وهذه في الحقيقة يعني ملحوظة مهمة جدا ذكر الشيخ حافظ حكم رحمه الله لعلها ترد على هذه البدعة المحدثة الجديدة التي يعني يتكلم بها بعض الناس متأخرا مسألة جنس العمل وعمل الجوارح ومش عارف ايه ونحو ذلك كيف انسان يكون عنده إيمان وهذا الإيمان فيه عمل قلب وعنده خشوع وخضوع ونحو ذلك ولو بدرجات ثم نقول لم يأتي بعمل قلب فحكم ماذا ونحو ذلك ومسائل افتراضية جدا فلذلك هذه العبارة في الحقيقة يعني من المعاني المهم ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ألا إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد كيف إنسان يكون عنده إيمان وعنده تصديق وعنده عمل قلب ويقال طيب ده ما عندوش أعمال جوارح ويطرح على ذلك مسائل افتراضية وشبهات على ذلك ولذلك في الحقيقة إذا كان القلب صالحا ستكون الجوارح بإذن الله صالحه ان شاء الله تعالى. ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنه في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة إنما عموا به التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك عبارة مهمة جدا بعض الناس يعرف الإيمان يقول هو التصديق نعم قد يكون هذا في بعض كتب أهل العلم من السلف يقولون الإيمان هو التصديق أي نعم وهذا هو المعنى اللغوي لكن هم يقصدون ماذا؟ يقصدون التصديق المستلزم له الانقياد انتبهوا للمعاني دي خلنا يقصدون التصديق المستلزم ل لإنقاذ ظاهرا وباطنا وإلا إبليس كان عنده تصديق ولا كانش عنده تصديق أنا عنده تصديق يبقى لو الإمام مجرد التصديق فقط لكان إبليس من المؤمنين لكن الإيمان هو التصديق المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا ولذلك إبليس كفر لأنه كان عنده تصديق لكن ما كانش عنده انقياد صح ولا إيه؟ نعم والفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم آدم آدم كان عنده عليه السلام انقياد واستسلام لأمر الله فقال أما ابليس كان عنده رفض وإباء واستكبار لأمر الله تعالى ولذلك كفر إبليس ولم يكفر آدم عليه السلام قال فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود وإنما أذى عن الانقياد كفرا واستكبارا واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقض لذلك يعني لم يحصل منه قياد مع ان الفرعون كان يعلم صدقه موسى عليه السلام كما قال الله تعالى بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال بل بآيات الله ظلما وعلوا فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون يبقى الايمان مش مجرد التصديق خذوا بل العبارات دي فيها إشارات لكلام ثاني. الإيمان مش مجرد التصديق وإلا المرجئة كما سيأتي بعد ذلك الكلام المرجئة الإيمان عندهم مجرد التصديق ولذلك يكفى عندهم في إثبات الإيمان مجرد المعرفه او العلم خلاص حتى ولو لم ينطق بالإيه باللسان ولو لم يأتي بعمل القلب وقول القلب عندهم هو مجرد المعرفه أو التصديق على ما يأتي إن شاء الله ولذلك فالإيمان قول وعمل ومعنى قول وعمل يعني قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح فهذا باب مهم جدا يعني نبغي على اخواننا الاعتناء بهذه المسألة نقف على هذا القبر للمرة القادمة إن شاء الله تعالى وننتقل إلى الكتاب من هاتف السيد هذا والصفة الله